وَيَنَمَرِيَ مَهَلَّ لَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً إِلَّاذَهَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صِدِّيقٌ وَنَكُونَ عليها من